بوك تو عشرين وشيبة سبعتون وعشرون سبعة وعشرون بملون هجاء في الفندق الوصول في الفندق الوصول يشلكم خדר پانوي؟ أعندكم غرفة, أعندكم غرفة خالية؟ هزمانتي خادر لقد حجست عندكم غرفة, حجست عندكم غرفة. شمي ميلر اسمي ميلر اني مأنيانت بخادر ليخيد لغرفة سر واحد حتاج لغرفة سرير واحد منت بخ زوجي حتاج لغرفة سرين حتاج لغرفة سرين كما ها خدغ لللىكم الغرفة للليلى مس الغرفة للليلى مينت بخ إباتية أريد غرفة مع حامبانيو أريد غرفة مع حام بانيو منت بخغ ماخة أريد غرفة مع حام دوش. أريد غرفة مع حمام دوش أفشار لي رؤوتت الخدر؟ أيمكن أن أرى الغرفة؟ أيمكن أن أرى الغرفة؟ يشكن خنايا؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ يشكن كسفة؟ جد هنا خة عملات أجد هنا خزة أمنات ف جد هناجهاز فس جهاز ف جي انا خذ الغرفة جي. אנא אאחוז אל-ע'ורפה. הנה המפתחות. הונא אלמפתיח. הונא אלמפתיח. אלה המזוודות שלי. הונא אמתיעתי. באיזו שעה מוגשת ארוחת הבוקר? يكون الافتار متى يكون الافتار بأز الشاء مجشت أو خ غيم متى يكون الغاء متى يكون الغاء بإض الشاع مجشت أو خطها اغ متى يكون العشاء متى يكون العشاء؟